فمن المنازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين منزله ة ا ل ف ق في الدين منزلة الفقه د ي ن منزلة ل ا في الدين وهذه م ن ز ل ة القلما تنبه إ ل ي ه ا أ ص ح ا ب المقامات والمنازل ذلك أ ن ه قد درج خطا شنيع في بعض الكتب التي فرقت بغير حق بين ا ل ش ر ي ع ة و ا ل ح ق ي ق ة وما كان ل أ ح د أ ن يفرق بينهما إ ل ا جهلا أ و عدوان وجعلوا الشريعه ل ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة ا ل ع م ل ي ة وسموا أ ه ل ذلك بالفقهاء على أ ن ا ل ح ق ي ق ة إ ن م ا تتعلق بالسلوك إ ل ى الله عز وجل وبفقه القلوب وجعلوا ذلك خ ا ص ة لقوم آ خ ر ي ن لا ع ل ا ق ة لهم بالفقه ولا بالفقهاء ص ن م و ه م حينا قوما وحينا م ت ص و ف ة وحينا آ خ ر اهل ت ر ب ي ة وسلوك إ ل ى غ ر ذ ل ن قلت هذا ظلم أ ي الفصل بين ا ل ش ر ي ع ة والحقيقه ظلم ف إ ذ ا كانت ا ل ش ر ي ع ة هي العلم باحكام الله ا ل ع م ل ي ة من الحلال والحرام ف إ ن ذلك لا ينفع إ ل ا إ ذ ا بنى على صدق توجه إ ل ى الله وسلوك ف ا ف خالص مخلص فلا يعقل ُ أ ن يكون فقيض أ و عالم بالفقه و ب ا ل ش ر ي ع ة خاليا من ا ل أ ذ و ا ق ا ل ر ب ا ن ي ة و من المواجيب الرحمنيه ف إ ذ ا كان ذلك كذلك فهذا لا حظ له من الفقه على المعنى الصحيح بكلمة فقه في الكتاب وفي ا ل س ن ة وسنتحدث عن هذا بحولنا عن ظن بصلاحنا ولا ا ل ق ر آ ن العظيم قبل ذلك وبعده أ ن عبر بالفقه عن هذه ا ل أ ح ك ا م الجزئيه وحسب ف ل هي جزء من الفقه و إ ن م ا الفقه في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يشمل فقه ا ل أ ح ك ا م وفقه ا ل ن ف س أ ي ض ا ومن غاب عنه هذا ف إ ن م ا أ خ ذ نص الفقه ولا وصول بالنص و إ ن م ا الوصول بالشمول وبالكمال إ ل ى الله عز وجل والذين تعبدوا وسلكوا الى الله عز وجل زعموا باذواق القلوب فرسا للشريعه ولفقها وعادوا الفقهاء فهؤلاء جهله وهم الى الضلال اقرب منهم الى الصواب والله عز وجل لا يعباد بجهل انما يعباد ا ل ع ل م وقد غوظ الامام البخاري رحمه الله عليه في صحيحه في كتاب العلم ب ا ب ا ل ع ل م ق ب ل ا ل ل ق و و العلم م ا ل ل ع قبل القول والعمل فلا قول ولا ذكر ولا عمل أ ي لا عباده ظ ا ه ر ة أ و باطنه لا عمل عمل الجوارح صلوات و أ ذ ك ا ر و صيام صدقات بر ولا عمل قلوب من مقامات ا ل إ ي م ا ن و أ ح و ا ل الاسلام لا ق ي م ة بذلك كله الا ي ن ب ن ي على علم وهذا الانقسام يعني هذا التفريق ا ل ن ت ي ا ل م ج ا ز ي ل ل ث و ا ب بين ظاهر ا ل ش ر ي ع ة وباطنها ما قام به أ ص ل ا إ ل ا ا ل ز ن ا ب ق ه ا ل ت ا ر ي خ ومع الاسف انطلت الفيله على كثير من الناس ف ف ر ق و ا بين ظاهر الدين وباطنه و إ ن م ا ل د ي ن كل لا يتجزا ولذلك قلت مع الاسف أ س ف مع ل أ الذين تحدثوا عن المقامات والاحوال م ا ز ل ا ما تحدثوا عن م ن ز ل ة الفرقه ف ي ن ا ل ر غ ي أ ن تعتبر م ن ز ل ة من منازل الايمان وهي كذلك عند المحققين تبن القيم رحمه الله وقبله الامام ا ل دين بن عبد السلام وكذلك كثير من العلماء الذين جمعوا بين ظاهر النص وباطن النص ومن أ و ا خ ر ه م ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله الذي جمع بين هذين جمعا عزيزا وتوفيقا لطيفا قبلما وجد عند غيره الذين جددوا الدين و ج د د سلوك المسلمين إ ن م ا ف ع ل ذلك بالجمع بين ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة وقواعد الحلال والحرام و ا ل أ م ر والنهي و أ ي ض ا بين موازيد القلوب ولطائف ا ل إ ش ا ر ا ت وحلاوات ا ل إ ي م ا ن وكذلك كان ا ل إ ش ن ا م على عهد رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك قلت أ ص ر و أ ؤ ك د على أ ن المؤمن لا يكمل سيره إ ل ى الله بل لا ينطلق إ ل ا إ ذ ا أ د ر ك هذه ا ل م ن ز ل ة وحققها في نفسه تحقيقا منزله الفقه الزقه قال الحق س ب ن وتعالى في ك ت الدين ب ه ف و ر من كل فرقة منهم طائفة ق وهذه الايه إ ل من ي ح ض ر و وهذه اللطائف آ ي ة من ا ل والبصائر ا ل ع ج ي ب ة في ا ل ق ر آ ن التي يجب أ ن تفهم على و ج ه ا ل ص ح ي ح كما فكرها السلف الصالح فليست م ق ص و ر ة على فقه ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة وحسب كلا ولا هي م ت ع ل ق ة بفقه القلوب فقط كلا بل هي على مفهومها ا ل ق ر آ ن ولقد قلت قبل مفهوم الفقه في النصوص ا ل ق ر آ ن ي و ا ل ح د ي ث ي ة مفهوم ش ا م ل على غرار حديث رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي رواه ا ل إ م ا م البخاري و مسلم ف ل ا ه م ا فهو متفق عليه لن الله يرد خيرا يفقه في الدين به وكثيرا ما يستشهد بها في ت ذ ك ي ة فقه الفروع من الحلال والحراب صحيح هو بعض المقصود وليس كل المقصود وبيان ذلك أ ن قول الله عز وجل فلولا ناصر من كل ف ر ق ة منهم طائفه ل ي ت ف ق ه في الدين أ و ل ا هذا فريغ سبحانه وتعالى و أ م ر للمسلمين عامه ب أ ن يفرغوا شبابا للعلم وللتعلم و إ ن م ا يتفرغ لاكتساب العلم الذي يحتاج إ ل ى طلب وكد و ا ف ت ه ا د ولذلك فهو ينصب بالقصد ا ل أ و ل ضعفنا على فقد العلم أ ي ا ل أ ح ك ا م وما تنبني عليه تلك ا ل أ ح ك ا م من أ ص و ل وقواعد ل ى غير ذلك مما هو معلوم في العلم و ل د ا ل ع ل م وهذا أ م ر واجب على ا ل أ م ة و إ ذ ا تعين شخص لذلك فقد تحقق وتحسن عليه الوجوب يعني إذا كان واحد في الشباب شفرة أهل من علم رغم دفل خل ل حق إنشيو ا عليه م لا ج و ز ل ومنذ الوجوب ق قال حقيق د ي بنتي في م حزم ابن حزم رحمة ابن ابن الأن الله على في ق ا ل في ذلك لو أ ن ق ر ي ة أ و مدشرم من المسلمين خ ل ا في هند ا ل م و ا ل ع ل م ا ء لا و ج ب علي ه أ ن ي ن ت ظ ب و ا من ي ن س ا ه ر و ي ر ح ل لطلب العلم حيث ي ك و ن لو انه يكون دوار ولا ولا فيها في دوار و ل ا ش ي ء ب س ر و لشي ا ء دينه لم ت ق ش ه العلماء ا فقط ر ا ه ج م ع ل ا ه ا دخلاش لسكن ذلك لدينه و ي ت ح و م ل ه ئ ه وكي ي م ي م المدرسه و ج ب علي ه ن ب أ ن يبحثوا عن شباب صالحين ينفقون عليهم ويرسلونهم لمنح ع ل م ي ة د ر ا س ي ة م ا ل ي ة إ ل ى حيث العلم يدرسون ويتضلعون منه ثم يعودون إ ل ي ه م لينذروا قومهم إ ذ ا رجعوا إ ل ي ه لعلهم يحذروا ثم المعنى الثاني أ ن الفقه في الدين في ا ل آ ي ة صحيح قلت ينطلق من العلم م من الأحكام أي أ وما ا ا ل ح تكتبه ابتداءا من ط ولكن وخواهي و ل بشرط أ ن يكون هذا العلم فيه أ ذ و ا ق ا ل إ ي م ا ن و ح ل ا و ة ا ل إ ح س ا ن لا بد حتى يثمر إ ص ل ا ح ا في المجتمع أ ي ق ي م ة للعلم إ ذ ا كان هذا العلم في الرفوف أ و في ذ ا ك ر ا ل شخص ينام به ويشرب به النهار لا يبالي أ ي ن ذهبت ريحه أين ا ل ح ق أنه الى الحق على الإنسان وإنما العلم وإنما عنه ا الى ع ل الباطل من شهوره كل علم ليس عمل فهو باطل. العلم الشرعي العلم صلاح والإصلاح باطل. لا في مثال. بل هو وزن على صاحبه وكل على مولاه وبيان ذلك في كتاب الله حينما قال سبحانه في ا ل آ ي ه نسينا لينذروا قومهم اذا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم يحذرون وههنا تشارتان بل عبارتان فرحتان ي لينذروا وانما النظاره صباح واصلاح للقلوب الانذار بالعلم والتحذير من عقاب الله ومن اليوم الاخر والتذكير لهذه ا ل أ ن ف ا ل ش ا ر د ة ا ل ش ا ئ ع ة ا ل ض ا ر ب ة في المعاصي والمصائب والموبقات انذارهم و إ ش ا ع ة ا ل ن ظ ا ر ة فيهم لعلهم يحذرون و إ ن م ا الحاضر يقع بالقلب واي قلب قلب خائف حذر ي ب ق رد ل ا ن س من يحذر إ ن م ا يحذر الخائف و إ ن م ا الخائف من عرف الله حقا وصدقا ل أ ن من يعرف الله لا يحذر عليك تخاف من الحجر في المثل مادي ا ل ا ج ت ن ا ع البشري ولا م ش ح ة ف ي المثل ولله ا مثلا خاف من و ا حجرها د ا ل ح ع ر ف تأذي حقا او وهما يمكن و ا ح د يخاف من ح ج ر ة و خ م ك ه أ ب ي ولكن هو ت و ه ن انها تؤذي الذي يخاف من وثان أ و شجر يعبد من دون الله يبل عن د ه ابي ف إ ذ ا ت و ه ن انه يؤذي حصل له خ و ف وهلا فاذا اعتقد شخص ان شيئا ما يؤذي خاف منه فحذر ا منه والاولى بالمؤمن ي ن أن يخاف ربه ولا يخافه إ ل ا اذا عرفه لعلهم يحذرون فمعنى ذلك اذن ان هذا العلم او أ ن هذا الفقه في الدين كان يعرف الناس بالله لعلهم يحذرون فلولا نظر من كل فرقه لانهم طائفه ليتفقهوا في الدين م ك ت س ب و و ن أ ل في ق ه الدين ولينذروا قومهم إ ذ ا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم ي ح ض ر و ن فهم ب إ ن ب ا ر ه م ينذرونهم ممن ينذرونهم من عذاب الله ومن أ م ر الله ب أ ي شيء بالفقه في الدين هم تعلموا الفقه في الدين فوظفوا الفقه في الدين و أ ش ا ع و ا في الناس على أ ن ه علامات ل و ن ليس الحرام حرام اعطيها ربحان ل ق ر ط ا ق ا لا لا تفيد و إ ن م ا الحرام ع ل ا م ة على عذاب الله و إ ن م ا المكروه ع ل ا م ة على ما يبغض الله و إ ن م ا الواجب ع ل ا م ة على ما يطلب الله و إ ن م ا المندوب ع ل ا م ة على ما يحب الله فلو عرف الناس الفقه هكذا لعرفوا الله حقا ولينذروا قومهم اذا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم يحذروا ف إ ذ ا خوفوهم وعرفوهم بالله حذروا ا ن ئ ذ من الله ومن عذابه وعقابه فالفقه في الدين إ ذ ن معنى شامل كارم ما هو شيء متعلق ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه وحسب ولا هو متعلق بفقه القلوب وحسب بل بهما معا على أ ن ه م ا شيء واحد وعلى هذا المعنى يحمل قول رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يرد الله به خيرا, خيرا. سيدنا محمد ما عمش مثل خيرا يفقه في الدين يبغي السماع حب. حب. حب. حب. ولكن ا خليزيان كثير ممن ن يحفظ لا خير فيه هو محمد عليه الصلاة يقول لا. من يرد الله به والذي يقول سيدنا يرد محمد لنا الصلاة خيرا من ي ف ق ه في الدين ف إ ن م ا ا ل ف ق ه في الدين إ ذ ن ينتج الخير لصاحبه فاذا لم ينتج خيرا فليس بفقه في ه نشيد الدين فقه وما ء إطلاقا إ و م ا ا ل ف ق هذا من أراد خيرا وظهر الخير الله يديه عليه وعلى به ه فقه و ف ق ه هذا ا ل ف ق ه في الدين من ي ر ي د الله به خيرا يفكروا في الدين هذه جمله ش ر ط ي ه يجاوب ا ل ش ر ط من ف و ا ئ د اللزوم والحجم يعني واحد زائد واحد يسويه اذا ابغى الله فيك الخير ر ا ه ي ف ت ح في الدين ولافتحك في الدين راهيبغى ذيك الخير فلن يكلم شيئا تكون فيكي في الدين وما ع ن د ك الخير او عندك الخير بلا فقه في الدين ه ذ ا لا يمتنع لا ي م ك ن ف إ ن م ا الخير بالفقه في الدين و إ ن م ا الفقه في الدين خير ذلك نص تعبير ا ل ق ر آ ن ونص تعبير ا ل س ن ة وهكذا ينبغي أ ن تفهم ا ل أ م و ر على سبيل الموافقات وتوفيق وتكليف وتكفيه وتكفيه للدين و ن ج ع ل ا ل ش ر ي ع ة ا ف و ا د ا والحقيقه ا ف د ق ف إ ذ ا كانت ا ل ح ق ي ق ة بوحده ا ل ش ر ي ع ة اذا لم ي ش ت ه حقيقه تدوب ظلم جهل ن ف ا ئ س ن ف ا ئ س يعني شيء مطورين من الشياطين ا ل ت ا ر ي خ ق د ي د ر و ا ه ا ل ت ف ر ق ا ن في ايام كانت ا ل أ م ة تهود لحضيب الجهل وما دخل الاستعمار إ ل ى البلاد و إ ل ى العباد الا وقد وجد العقول قد بعدت عن القلوب ووجد القلوب قد تعادت مع العقل قلب ب ش وذكاء حدو بلا قلب ا ل إ ن س ا ن بلا إ ي م ا ن ي ق و د ه إ ل ى الجهل لأن ت ت وهذا بلا من ا ل أ س ب ا ب ا ل ر ئ ي س ي ة للاستعمار كما سنه مالك بن نبي رحمه الله القاضي للاستعمار انهيار نفسي وخراب في مفاهيم الدين وفي سلوك المسلمين فهذا ا ل أ م ر إ ذ ن إ ل ى أ ن الفقه في الدين من حيث هو م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة ومقام لمقامات مدارج الثالثين إ ل ى رب العالمين يجب تحصيله على كل مسلم في نفسه هذا أ م ر ه إ ذ ن إ ل ى أ ن ه كما س أ ب ي ن بحول الله بتفاصيله أ ق س ا م ث ل ا ث ة أ و مراتب لا تقوم و ا ح د ة منها الا بالاخرى ي ب إ ذ المرتبه تحت و ح د لا ي س ه تنفيقه الدين في ثلاثة م ا لا يكمل الاولى ا م ر ت ب ة ل أ ما ذكرت من علم أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة وهو واجب الضروري منه على كل مسلم و م س ل م ة ط ر ب العلم ط ر ي ض ة على كل مسلم ومسلمه كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اي علم العلم الذي لا يمكن للمسلم ي ن أ ن يعبد الله إ ل ا به ويختص كل ذي ح ر ف ة و م ه ن ة بشيء زائد على جمهور الناس بما يناسب حرفته ومهنته وهنا ا ي ن أ م ر ا بحول الله صحيح أ ن ن ا لم تملك القلب على احكام الصلاه حجه وصيام الحج شيء حسن بل واجب وضروري ل أ ن ن ا يمكنك تصلي الليله ا ل ف ق ي ر ه باحكام ا ل ص ل ا ة على الاقل فيما يخصك في عبادتك لشخص ر ي مما هو وكذلك يمارس والزكاة و ك تجاره شيء حركة ي ا م الشرطه ع أيضا من ي ء ا م ل كي يدعو ن يمارسوا مثلا تجارة الصنف ب شريف العمله لا يجوز لهم أ ن يكون جاهلا ب أ ح ك ا م الصرف في ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه إ ذ ا جاهل بذلك معناه سياكل الربا من كل باب يعيش الحرم فلا يفرق بين ربا الفضل ولا ربا ا ل ن س ي ئ ة ولا متى يجوز له ان ي أ خ ذ فضلا ولا متى يجوز له إ لا يعقب ص ف ق ة فيها ن س ي ئ ة و ت أ خ ي ر الى اخرها م كتتخدم مثلا تعلم الشريعة في تجارة ديانة مثلاً واجب عليك أن تعلم أحكام العقود واجب أن أحكام التجاريه ا ل ع ا م ة و خ ا ص ة فيما يتعلق بامر واج واج مش الخطر واعطيه ي ل ا ث ه مثلا مثلا مجرد مثلا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى في الثابت عنه الصحيح عن بيع المنابذه شو بيع المنابذه المنابذه مصدرنا على ا ل م ش ا ر ك ة ن ب ذ ا ل ش ي ء اي نبذه أ ي أ ر م ا ه و أ ل ق ا ه فنبذ ب ا ل ع ر ا ء و ا ب غ ه ارمله الازر ي د ن ي فكانت العرب تديل البيع و ش ر ا ء في مرات كلاهما يكون بالقمار فيجي واحد ع ر ا ب ي على ناقته و واحد آ خ ر على ناقته او على حصانه وعنده الكيس او ا ل ش و ي فيه واحد التوب ه د ه ا ل ت ز ا ر ا ت حبتو مثلا وكي يقول له ارميلي هذا التوب اللي عندك ومرميت هذا ا ل ث و ب اللي ع ن د ي او هذا ا ل ث و ب ي ن ب و ذ له و ي ن ب و ذ و ا ل ي ه ذلك دون ان ينشره لمن يسرحون ي و ش فلازم ه ويشوفه ويوجد فيه شيء تقبا يعطيه يحل لكي يعطيه فرصة الفقرة ف هاته هذا غرار, غرار يجموع البحيه في, في ذلك ان يبطل مثل هذا العقل ويبين له مثالا ويعطيه لهذه ا ل ض ر ب ي ة حلها ف ر س ه ا عادة العقد عليها حتى طرفها إلى طرفها. وعلى من وعلى ا كاملة طرفها طرفها ل إلى ت ن من م ي حتى ترى و ذلك يقال أ ي حجر ي خ ت ع ر ف من دخل فتستعد له ا ولكن يبيع و ش ر ي ف البال م كي يبيع واحد الرخام الشيء بين البال ع اللهم اذ كان عنده خشون بذلك ع ن د ه م ش و ا ث ق ة وقالوا لك ان ق و ل عندي جداو بالدم السلوان ع ن د ي جداو بالدم ا ل م ق م ي ج ه وهذا نموجه ي ل ه م ي ع ط ي ه واحد س ل و واحد يشوفه بحال هذا كائن مثلا م ي ا ن ة و ق م ي ج ه بحال هذه كائنين خمسين هنا ف ي ص ح العقد انائذين لما أنا يشوفه واحد ل ب ا ر ك ما ع ر ف ش شيء يمكن يشحو يجاه كل ه خاوي غير أشياء مطر ح ل ولكن ا شيء مهم جدا أ ث بكثير ر م الثمن الذي ل ي عقد ع هذا العقده صار الثمن يباعي لم كل بحيث رب فيه ل ك مجرد م ش ا ن فقط وإلا فكل السوق ما يجري في الزرع ي في والتوبه ي ا ل د و ا ء والاي حاجه ف و ج ب عليه أ ن يعلم أ ح ك ا م ه ا وما ذكرت الدواء نذكر وزعمت ا ا ح د ل ق على الناس هذا دواء القران م وعن ل ا تجاهل ف إ ذ ا أ د ى ذلك الدواء إ ل ى تسمم فيه قلبي او دادني م س ه ل ك ي ن س أ ل ي ك اسموه رمتها لا م و ن ت ت ت ح م ل و ر ذلك من ج ا ل د ك من ق ا ع د ة الفقهاء ا ل م ت ق ر ا ء ه من ا ل ع ص و ل وهي قولهم من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان تطبب د ر ت طبي عصري ولا شعبي لا تهمش ب د و ي شهاده م ن ا ل د و ل ة حطب العصير حشد ل يعرف شي ء يفرق بين الداء فلان يبدا فلان ويشفط وهو جاهل للشيء ويصاب لك الدهور وجاهل لذلك فعليه الضمان لما الله على على جاهل ضمان هم يضمان تخضيه عن عز تضع وجود او سيئاتك وطبعه تطبق فعليه شيء عرفه و ل ك ت ه ن ي ك اشخاص ي ت ب ان ي ك ن هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ن ا م اشخاص يجب ان يكون هناك ا م ا ل ص يجب ان يكون هناك ا ش و ا ج ب ان يكون هناك ا م خ ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ج في ذ ل ك و إ ن م ا أتعلم منه م ا يكون هناك ا ش ا ص يجب ا ل م س ت ه ل ك اشخاص يجب ان ي ك و ل ك ن ا ل ك ي ش خ ا ه ن ة ب ا رجب ع ل ي ه ق د ر اشخاص ي ج على ع م و م ا ل ن ا س حاجة زيادة عليه ولذلك ج ب ت عنها المجال كانت أ م ة المسلمين حينما كانوا يعملون بمقام الفقه وبمنزلته في الصبر ا ل أ و ل من الاسلام يجلسون في ح ل ا ق ع ل م في المساجد التعلم أ ح ك ا م الشرع في كل ما يخص كل ذي ح ا ج ة وكل ذي نحن م و ن يجيب أن أحكام يقلب على لفظار الكامون أحكام ويقومون بمصائب و أ ن ا أ ع ل م ذلك وخبره مستقيم الزب ذ ي حرام ف ي وهم لا يشعرون سنعرت عليهم الذهب بالذهب و ا ل ف ض ة ب ا ل ف ض ة والبر بالبر والشعير ا بالشعير ا والسمر بالسمر والملح بالملح د ي صحيح ث واضح قاطع عند أ ر ب ا ب الصناعات واجب عليهم أ ن ي ت ع ل م و ه ك ل ب ع ي ر فالواحد يحرصه يقلب على احرصه وشئ لا يحب به ف إ ذ ا الفقه في الدين يدخل فيه علم ا ل ش ر ي ع ة علومها وخصوصها حسب خصوص من يتعلق به هذا القسم الاول ل الثانية ا الثاني الآلة ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ل أ ن النفس التي لا ت ح ض ر مريضه و عبنه يقول عندي شيء مشكلة فوجب ان اتعلم فقه النفس لكشف مخابئها ولاجتثاث امراضها ولعلاج أ د و ا ئ ه ا وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا تبخرون ونفس وما ت و ا ه ا فأدهنها ف ج و ر ه ا و ا و و ج ب عليك أ ي ه ا العبد أ ن تعلم مداخل الشيطان إ ل ى النفس ومن اين تاتى ح د نفسك ك بكل الشيطان ا ل ن غيرك عندما يجبني يحييرني الإيماني واحدة ذات بهذا الشكل تبلزة أنت تعرف وفي أبدا لأنك نقصة、طبع. تدير الجريمه الفلانيه تقع في الذنب الفلاني سلفك لماذا اتجد ر غ ب ة لذلك أ ت ج د ذ ا ت ع ا ما من أ ي ن أ ن ت تضعف من عندك الضعف بحتى نمسك وقلما ي ن م س ك الداخلي ستجد إ ذ ا ماهربت شريمه ما ترج ه ستجد ص غ ر ه فحينما تجدها قبضا لها وديك ساعرضها عن م س ك ا ح قل ل ا عندي ا ل م ش ك ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة هذا من عند الضعف وهو يصرفك بالتعبد والتمائم وانني الشافي هو الله ففقه النفي معرفه مداخلها ضعفا وقوه ومعرفه ادوائها وامراضها شخيصا وعلاجا لا بد من فقه النفي لمعرفه من, من اين يدخلها العجز ومن اين يدخلها الكبر ا ل ك ب ر ي ا ء ومن اين وكيف تكون ظالمه لنفسها كل ذلك من فقه ي ل ن ف فوجد على المسلم أ ن يعرف نفسه ليسلك إ ل ى ربه النفس إ ذ ا و ج ز ت لا تستطيع أ ن تستقيم على الصراط المستقيم ومن قبل ه قال الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن العظيم ح ك ا ي ة عن م ر ا ه ا ع ز ي ز وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما راقم ربي من مرجعه النفس و ذ ل ك ك المزرقات عندها الثقب في النفس ومن قبل كم تكابر وادعوه على يوسف عليه السلام ما لم يقترفه ولكن حينما رجعت إ ل ى نفسها وبحثت صادقه وجدت اداه وما ابرئ نفسي ان النفس ل ا م ا ر ة بالسوء إ ل ا مره ا ح ح ما ر وجد عليه النفس الا يبرئ نفسه اتهام النفس قبل اتهام النفس كيف اتهام النص ا ل ق ر آ ن ي ونص الحديث فتقول له ا م ر ي ض عندي و ي كيف تقول له صلي انها مريضه تقول له ا ل ن صلى صلى صلى الله ا م ا ل ن ي ه و ب ل ا م ا لن ص ت ح د ث عنه ولكن لن تتحدث عنه الله لا بالله نستهم نصفتك نصف في في وكذلك ل ا ن ص ت ر س الشفاء والاستشفاء بجميع ا ل م ع ا ن تشير الشفاء العذل أ ي ض ا الشفاء من أ م ر ا ض النسل من كبرياء و ع ذ و ومن تخاذل ا س ت ج ا ب ة وضعف ا س ت ج ا ب ة للشيطان و ا ل ش ه و ا ت كل ذلك أ م ر ا ن يجب أ ن تستهم ن ن ف س فيها وما تستهم الواقع هذه ا ل ع ل ا ق ة التي لديه شيء وسخش يمشي على القافله الزمان خيب اللي قال ا ل ش ا ف ع رحمه الله وما أ د ر ا ك ا ل ش ا ف ع هنا م ا ينطق ب ا ل ح ك م ة نعيب زماننا ونعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ت ق و ل لك هذا الزمان خيب شنو اللي خيب ي ا الشجر هو الشجر ا ل هواه والهواه لله هو الماء شنو هو اللي خيب زمان شكون زمان انا وانتا ونطر فلم نبحث عن م ش ا ج ا ت ش ا ر ج أ ن ف س ن ا وفي أ ن ف س ك م افلا تبصرون اول الاصلاح للنفس الكشف عن خطاياها وفضحوها ا ا ل ش ي ي ط ط ن و ع و إ ن ه م ا محضاك النصح ف ا ل ت ه ن ي ولا تطع منهما خصما ولا حكما ف أ ن ت تعرف كيد الخصم والحكم رغم ح م الله ر ما في برده منك ف انا أ ع ر ف ذلك ولكن ا ل مذهبي في هذه اخذ الحق واخذ ا ل ح ك م ة و أ د ع ل ا دون ذلك ي ك و ن شيء بن ابي يقول ل م ي ت خاطي هذا غلط و ا ح د غلطة و ا ح د ر م ي له كل شيء هذا غلط عن ا ج ت م ا النبي ق ا ع د ه الحكمه د ي في ل عثمان ن ان من الضبط الاسم إن شاء الله الحكمه في عثمان خالف النفس والشيطان و ع ط ي ه م ا و إ ن ه م ا محاضا ك ا ل ن ي ن أ ق ولكن ل ا ل هذه الحجاجه تكون مزيانه بهذا الشكل ويبين لك الربح ل ه ا هكذا يفعل لك النفس وهو شيء من الهوى هي ب غ ي ا ا ل ش لا شيء ل أ ن الله عز وجل يطلبه أ و أ ن ه يحبه عز وجل ن ف س ك بغيه لك ك تبين لك الربح والخطا ص ا الصارة الربح كتبيلك ي كذلك إ الأول وآخر وإنهما محضاك فالتايني وإن واحد معارك واصل ذلك في كتاب الله حينما ت ج ب ر الكفار وعاندوا في ن ج ا د ل ه محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعبوه وعذبوه ب الجدران انزل الله عز وجل قوله قل إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله م ث ن ا و ف ر ا د ا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من ج ن ة إنه إلا نذير لكم بين لكم يباعدات وهذه ا ل آ ي ة ه نص في التفكر النفسي الوجداني الذي لا يقع ب للانسان ولا, ولا يمكن ح ولا ي إ ل ا اذا كان في قوه فرديه او على الشر ثنائيه ان تقوموا لله مثنى وقرابه أ خ ل و ب ه و إ ل ي ه أ ص د ق ه إ ن كان من الصادقين تعاونوا معه ع ل حل المشكله ان تقوموا ل ل ه لسنا أ و م ح ب ك وسرابا ا ح ل و إ ل ى ن س ه كم منا ومن منا ي خ ل و إ ل ى نفسه من حين ل آ خ ر يحاسبون ل ي ل ا نادر فلاش ما كانوا ق ت ل و ل من سالي ثالث ا ل و ل ا د ثالث الدنيا ثالث كل شيء إ ل ا رب العالمين ث ا ل ث سبحان الله أ ن تقوموا لله ونحن نقوم ونقعد للدنيا ومن سلموا ي ش من سليمش ل أ ن تقوموا لله م ث ن ا وفرادا ثم تتفكر هذا ت ف ك ر و ذ ا ن ي ت ف ك ر نفسي مش عقلي ل أ ن ا ل ت ف ك ر و ذ ا ن ي لا يسفو الا في ا ل خ ل و ة معرفه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم م ح ل و ب في بيته أ و ب ب ط ا ح الكتا أ و بضواحي ا ل م د ي ن ة أ و يخرج مع واحد من ا ل ص ح ا ب ة من شانه خ ر شيء عجيب ان يستجيب ا ل إ ن س ا ن لنداء ا ل ق ر آ ن و ل إ ر ش ا د ا ل س ن ة في فقه النفس الذي هو جزء لا يفهم الايه بالنصر رأى م ش ا ل ه م الصبر والبناء لا يقوم إ ل ا كاملا إ ن البناء إ ذ ا من هدى جانبه لم ي أ م ن الناس أ ن يهدى باقيه لا يقوم بناء الدين إ ل ا كاملا يتفرغ ا ل إ ن س ا ن ل ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة والعلم الحلال والحرام وحفظ ا ل أ ح ا د ي ث و ل ي ه م م قلبه م ا شده ا ه م ن ه ما ع م ر ا م اطرق عليه ولا ادق عليه ليه عزا ت ك ن جازه القلب هو ا ل ش و ق ا ل ا ن س ا ن ينطق بالعلم والسلوك ينطق ب ا ل ش و ق ما هذا بفقه في الدين إ ن م ا الفقيه الحكيم الرباني وما اجمل هذا ا ل ن ف ظ الرباني لها ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون و إ ن م ا علم الكتاب علم حكمه وعلم حكمته لشد علم في ايضا ل ك ت ا ب جانب ا ل حكمه اتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ف إ ن كانوا من قرد في ض ل ا ل ا ل ن ج و م ومن ي ؤ ت الحكمه فقد و ت ي خيرا كثيرا و إ ن م ا ا ل ح ك م ة وضع الشيء في محله حق ا ل ح ج ا م ض ح ا ولا ي ق ع ذلك إ ل ا بقلب صاف من الشوائب والاهوال فقه النفس ر ت ب ة ض ر و ر ي ة لا يكمل فقه الدين إ ل ا بها ا ل ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل أ خ ي ر ة فقه ا ل ح ي ا ة فقه الحياه وكثير ايضا من الناس يتعلق بالقسم ا ل أ و ل ولا ي أ ذ ا ه لفقه ا ل ح ي ا ة ماذا يقال اصطدم ب ا ل ح ي ا ة و إ ذ ا اصطدم ب ا ل ح ي ا ة ف ق ب ض فاشله في ت د ي ن ما لا شيء في الدينه كيف ذلك اذا جئت بالدين إ ل ى الناس وصدمتهم أنت المخطئ ان المخطئ لا تعرف المركبه لا تعرف إ ذ ا صدمت الناس بالدين إذا ج ي ب الدين وصدمت الناس ب ا ر و ن لا تنسوا الا ا ن الذي د ه لا ت م ل الا ل د ي ن ل ي جيده ا يحتمل الا ان ت م ل الا ي ح ت و ل الناس م ا ي ح ت م ك ن الناس ت ن يكونوا غلطين ولكن م ا يمكن ش أ ن كل ما تاتي به يرفضه الناس وهؤلاء الناس ما بحل بلد جايب بلد مسلمون م ا ر أ يمكن ا ل ب ل د ا ل ه و د ولا ي ب ا ل ع ق ي د ة الملعب ولا د خ ل على بلاد ا ل ن ص ا ر مسلمون أ ب ن ا ء م س ل م ي ن فطرتهم ا على ا ل إ س ل ا م ف ي ن أ خ ط ا ء الشائعه فيه الضررات ولكن ق ا ب ل ي ة التدين عميقه ة ع م ي ق في المسلمين على م يمشد ونجد من المغارب. إذا أحسن المغارب القلوب مسوحة ولكن جمهور الناس فيهم خير ق د ي ن لا يمكن أ ن يكون هو مثير المشكله فما بقي إ ل ى الاحتمال الثالث و آ ن ا في ا ل م ج ك ل ه من يجزي المشكله قد يكون من سوء فقه الحياه ة عرشي حياة ج ل ف ت أ ت ي لاعراف الناس بما ينقضها ويخالفها مما لم يطلبه ديني طب حين يجب ا ل إ ن س ا ن شيء اعراف كيف يطلبها المجتمع هذا ا ل أ ع ر ا ف ن ش ي ن ع ن ت انه طالب هل كتاب ا ل س ن ة ابدا أ ع ر ا ف في كثير من الاحيان ما نصطادها كتاب ونسيم الاعراف أ ع ر ا ش ئ ا ل أ ع لا تقدس ولكنها تحترم اذا لم تكن م خ ا ل ف ة لكتاب ا ل ل ه و س ن ة رصديا يجب أ ن تفتح ومنذ ا ل ق د ي م قال الامام الشاطبي رحمه الله وهو يؤصل للفتوى كلام عجيب وهو الرجل المطلع في زمانه أن ا ل ح ك م الشرعي حينما يستنبطه الفقيه ا ل م س ت ه ب الرباني و و ط ف ه بابس الالفاظ و ع ل ى ويحسن استنباطه و ي ف ق ه م لا ينزله على الناس حتى ينظر فيهم وفي زمانهم ف إ ن كانوا وكان زمانهم ممن يقبل ذلك نزله على وفقهم و إ ن لم يكونوا ولا كان زمانهم يقبل ذلك الا إن, ان يرجعه إ ل ى ادمانه حيث يصلح تنزيله وتطبيقه او يمهيد له لا يجعل الناس يقبلونه لا معنى ي رب, رب العالمين ذاته سبحانه ما انزل كريم الخمر على المسلمين دفعه واحده ولانه ه س ب خديري عز ن ن ي ما ا سيغلبه ل ل وجل ا ة لن ي رحيم بالناس ورؤوف بالله بالناس ما هذا لذلك الحكم اقطع به ل ي ص ا ل ح ا ل ف ت د و إ ن م ا جعل عز وجل ينزل من الال و ا ل ق ر آ ن ما يقرب الناس ويرفعهم في مدارس ا ي م ا حتى جعل ا ل ص ح ا ب ة أ ن ف س ه م ي س ل ب و ن الله أ ن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا وذلك قوله لعمر م ن الخطاب رضي الله عنه كان كل م ر ة يقول وقد كرب نزول آ ي ة ح ر ي م الخمر إ ن م ا الخمر ه ليس ك ا ن عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شافيا لان الايه قبل المنهام اكتلتهم مع صحابه ة المدينه ا ومبين ل ل ه لنا في الخمر بيان شافيا ما معنى ذلك ماذا ج ا ي م ا ن ه م وارتاحت ا ب ل ي ت ه م ل ل ا س ت ج ا ب ة للتحريم سندرتهم وقت عليهم كنت اعرف المقال عزوجل فهمت منتهون قال عمر انت اين يا رسول الله انتهينا هذا الذي تحتاجه ا ل أ م ة اليوم ا ل أ م مشق ة ا ل أ م ة ت ح ت ا ز ل إ ي ق ا ظ ليوقظها برفق برفق, برفق المربين و ب ر ح م ة ا ل أ ن ب ي ا ء الهادين ي المرتدين كما قال عز وجل في حق رسول الله للمؤمنين ر ؤ و ف رحيم فقه الحياه فقه المال فقه المجتمع س م ي ب غ ي فقه الواقع ا ف ل ا كثيره واحد. هذا من ا ل ف ت ح في الدين ومن جهل لوط صدم الدين بالناس وصدم الناس بالدين ويكون عليه اسم ذلك وقد روي عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ح ك م ة في هذا وباجمل الحكمه اتريدون أ ن يكذب الله ورسوله ح د ث ا ل ن ا س بما يطيقون فقه الناس ف ق ه المجتمع ف ق ه ا ل أ ح و ا ل ولذلك حينما أ ن ك ر ت سابقا اللباس المشرقي كثير من الناس شكوا أ ن ن ي أ ر ف ض لباس ا ل إ س ل ا م هذا غلط ا ل أ ل ب س ة أ ع ر ا ض اصولها و ا ح د ة فكر العورات اصولها الدنيا ولكن لكل بلد عرفوا فمن فقه الدنيا ومن فقه ا ل ح ي ا ة أ ن تنزل ا ل س ن ة على وفق ا ل ن ا يعني ج م ي ل ز ا فمردر من قبل شيء جميل وشيء مندوب حسن ولكن تديروا ه الطريقه المغربيه علاش ما تدير شيء جلبه و ل ت ا ن ثم ك ا ن ث م ه ا وجدتها ف ح ت د ر و ا أ ف غ ا ن ي عزيزتي م ط ا د هذا غرض ولكن ما ادعي في ذلك نسي أ م ر ا ض ي ن ا لان طفل ثقه الدين خلينا و أ ن ا أ ع ل م وكثير من الناس يعلم أ ن ه إ ذ ا خرجت في امنا ب ق ي ة صغيره جلبه و ل ت ا ن خاص سيقول عليها مرة الشارفة مرة نفسي ولو لبثته على ط ر ي ق ة المغاربه ة نستطاع لا استطاع أ ح د ان يلبس ن كاشفا ا كل شيء يديره المرأة المغرب بكلمه أنا و ك ذ ك الرجال الرجال تقول ع ي ه مرة سابقة ق نعود إ ل ى ديننا ولكن على ما لا ينقض أ ع ر ا ف ن ا ص ا ل ح ة اذا كان هناك عرف تسبب على الاعراف بين الاعراف والجرائم لا هذا عرف حاربه واجب عليك أ ن ت ش ي ر فلا ك ر ا م ة لعرف ولا ق د ا س ة له ولا ح ت ر ا ف إ ذ ا كان هذا العرف يخالف كتاب الله و س ن ة رسوله مخالفة النساء طريحة قديسة وكل ا ا ل ل ل ر ج في ذ ا مظاهر الحياه ة ف ق فقه ا ل ح ي ا ة فقه ا ل ت ن ج ي ل وكان مالك رحمه الله الله هو امام اهل السنه والجماعه في ص ومن في ق ه ا ل عصرنا و ا مالك ه رغم من عدم فقه ل ح ي ا ة ومن عدم ا ل ح ك م ة أ ن ك تخرج حديثا في م ث ن د أ ح م د رحمه الله ورضي عنه وعلى ر أ س ن ا واعيننا أ ح م د بن حنبل والحديث مخرج في موطئ مالك ووجدته وقراته وشاهدته مرارا هذه الضبعه ا ل س ه الحديث مخرج في موطئ شئ يطبق ت ا ر ي خ او موطئ مالك ا ل م ث ن د احمد ما ه ومن ح د ب حلم م اوائل ادرك ما امره ما ملكه شابه إ ن م احمد داع الشافعين الشافعين داع المالك العلم الضح مش ومن تتنى تتنى فذكره جدو المصنفات في الحديث و ح ي ل اول مصنف ل من الصحيح وقد شرد في صحه ذلك على كل حال ل أ ن ه ت ا ر ي خ من هذا قبل منه أ م أ ن ك تفضله ل أ ن ه أ ص ل ح منه و إ ب ق ا ه فمن أ د ر ا ك بذلك و إ ن م ا هو ع م ر القلوب لا يطلع عليه إ ل ا رب القلوب و ا ل أ م ة أ ج م ع ت على إ م ا م ه هؤلاء أ ب و ح ن ي ف ة ومالك الشافعي و أ ح م د ونيفني سعد ا ل أ و ز ا ع ي و ا ل ط ب ر ي وغيره الكثير من علماء ا ل إ س ل ا م مجمعون على إ م ا م ت ه م وفضولهم ولا يجوز ل أ ح د أ ن يتعلق في أ د ي ا ل ه م نقد أ و سهامه الا إ ذ ا كان عالما و ب أ د ب العلماء يجي واحد ما يفرق من اللفن والذى يجمع ا ل إ م ا م ر ح جريمه في حق العلم وفي حق ا ل ح ي ا ة وفي حق الدين قبل ذلك وبعده فمن فقه ا ل ح ي ا ة أ ن تناسب الناس زمانا ومكانا وفقه ا ل ح ي ا ة ا ل حق ق و ا س ع يصعب علي حفره و إ ن م ا هذه بعض نكته وبعض طرائفه و إ ل ا ف إ ن على المؤمن ي ن أن يعرف الناس قبل أ ن يتحدث إ ل ى الناس و أ ن يعرف الناس قبل أ ن يعيش بين الناس بدينه ان تعزي وارجع إ ل ى مالك إ ن م ا كان يفسي الفتوى خ ا ص ة م ن ا يجمع ابو ا ل غ و ا ب ا ء حتى ي س أ ل ه م من أ ي بلد هم وفي واحد من أ ن د ل س قطع الاف الايام لا تعطي ل م ن م ل ك هكذا ا ل و م ق ر ق القرطه هكذا يساله عن بلده ل م ا ذ ا ليفتيه على و ز ا ن ما يصلح تنزيله على بلده إ ن كان يعلم ط ب ي ع ة بلده ولا إ س أ ل ه كيف العمل عندكم وكيف ا ل ش أ ن عندكم اشتهر عنه رحمة الله عليه انه ل ل عليه ه أ ما كان يفتي في أ م و ر النساء إ ل ا من بعد أ ن ي س أ ل النساء وما كان ي ف ت ي في امور الصنائع إ ل ا بعد أ ن ي س أ ل أ ر ب ا ب الصنائع يجي و احد من ا ل ج ا ر يسول على شيخ المطنجر كبوده كان يجار الشيخ برهه و في القبيله كبيرها ب ح ر ف ة عندكم ك د ي ر ه ا بمساله كيف تصنع البيبان إذا كيف ا مشكلة ب ب ا ن تكدر في العقود كيف تصبح الجوز ما كيف تصبح كيف تصبح ا ل ج ا ن ي ف ت ي على وجان ذلك بحكم الله ما هي بشكل و محددينهم ل ي ن يقول من ن لك م لم الناس بنا يبقوا به كتاب الله و ل س ن ة رسول الله صلى الله ا ا ل ي ه وسلم قال ع ن ه أنه كان له فقه وهو ب ا ل ش ا م وحينما ر ح ل إ ل ى مصر صار له فقه آ خ ر وكتب الشافي ع ا ل آ ن فقال ا ل إ م ا م الشافي ع ايسل قديم وقال في ا ل ق د ي م يعني ع ن د ه فقه قديمه وفقه جديده منين جد جد ارحل من بلاد ا ل ب ل ا د أ ر ح ل من بلاد ا ل ب ل ا ز ل ت ب د ل فقه ا د ي ا ل ه الناس ب د ت ب د ل ا ل أ ع ر ا ف الناس, تبدو الناس اللي في الحجاز فينا. واللي في الشمس ولي في مصر ولي في المغرب تبذل الامور فالفقه قد ي ر ا ب ت للاحوال لما لا ينصب المسلم ا ل م ب ه ا ا ل م ا ل ي ي ن س و ا في العراق والعراقيون فيهم م ا ل ك ي ا ق د ي م والبحرينيون إ ل ى اليوم بحرين فيها ط ا ئ ف ة ك ب ي ر ة من المذهب المالكي وفي مصر من المذهب المالكي هؤلاء المالكيه في المشرق فقرهم من ثقتها ا ل م ن ف ت ح والنوازل م خ ت ل ف ة لكن مذهبوا م خ ت ل ف ة على ن و ا ز ي واحكام ا ل م ا ل ك ي ة في المغرب وفي ا ل أ ن د ل س ل أ ن ا ل ب ل د ليس بحلبها ب ل د الماء و ا ل غ ا ب ة والشجر والوديان و ا ل ب ي ح ا و ليس ب ح ل ب ل ا بالصحراء والخلاط م خ ت ل ف ة ط ب ي ع ة ديال ا ل ب ل د تتاثر على مول البلاد وعلى حاجات ا ل ب ل د المشارقه كانوا ي م ف ر و ن عقود المزارعه و ا ل م غ ا ر س ا لانه أ ر ي ت م ن ا أو ببعض م ا لا ي ن ت ج م ن ه ا للاصل أ ن ه يتجيب الشرعي وهو صحيح ا ل ن ا ح ي ة ا ل ظ ا ه ر ة بحكم الشرعي وهو صحيح لا يزول و لكن المغاربه ج و ج و ن و ا ل أ ن د ل س ي و ن خصوصا و ل ل م ش ر ق ة حجتهم م و ل ل غ ا ر ب ة حجتهم و كل واحد على حسب م ك ا ن ي ل و ن ابنته و ت أ ب ي ن ه ل أ ن ه لما تدير مع الرباع أو, أو, او الخماس فيما تسميه تدير معه انه هزنا يفقه أ و يحركه أ و يدركه على أ س ا س أ ن الازاره و الخلاطه سيكون ضربع كلها بالكوموش و البنت الملك بيدك سيصدر تنرى هذا العزيز أ و الخماس أ و الرباع ه و ا ل ذ ي شيء سيصدر ا ع ن ي كله、برتنى. آخر من ولكن لديك زيحات ت خ ب ر لديك زيحات ر تخضر لديك زيحات ل تخضر ا ا لديك زيحات تخضر لديك و زيحات تخضر ل ق م ث ا ن ي من اللي تقوله ا ل ر ا ع ه و ا ل ك لديك ا وان زراعه ف ح ل ت ا ا ب ك ل ر يعني لانه يستقدير يمكن ر ان يكون يقدر الغرب يقوم ع ا ا ل بهذه الغرب ح د ا ع ا بشراء ح د م ويقوم بهذه ا ن وفيه غ ر ر و إ ذ إذا ك ا ب ط ا ل ه اجتنادا إ ل ى ا ل أ ح ا د ث ا ل ت ك اضطر المغاربه ت ي فيها جهالة ه و ع ن د حق ولكن ل ا م ة الأندلسيون ينوحلوا والاندلسيون ع ه م ا حال الجنان كانوا ح لوحات التي الحجان من هنا في الى البحث عن أ ص ل آ خ ر لتنزيل الحكم على وفق زمانهم ووفق مكانهم ووفق إ ن س ا ن ه م و س أ ع ب د ذلك ب أ م ث ل ه اخرى ل ح و ل الله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام علم عنه في الصحيح ا ل ث ا ب ث أ ن ه عفى عن زكاه الخيل ل ن ف ص المخبتين زكاه الخيل قم بان ا ل ش ي خ ي ل م يسمح ما يشرد و أ خ ذ ه ا من ا ل إ ب ل و أ خ ذ ه ا من البقر و أ خ ذ ه ا من الغنم و أ خ ذ ه ا من الطعام وما شبه ذلك ل أ ن من ع ر ب آ ن إ ذ ن ومنهم المسلمون لم يكن مالهم في الخيل في في وفي البقر بعد ذلك والغنم ر و ا الفلس بيالهم في جمال حتى كانت العرب تطلق المال على ا ل إ ب ل ت ق و ل فلان عندهم مال كثير عندهم ل اجمل ا زر لكثرهم استثمروا أ م و ا ل ه م في ا ل إ ب ل طيب نريد ن نطبق هذا الحكم بدون فقه للزمان والمكان و ا ل إ ن س ا ن ف ه ذ ا ا ل و ق ت ماذا تصنع هذا ل واحده ة س عنده مئات بين الخيل هذه ع ر ب ي ة وهذه ع ج م ي ة وهذه ك ي ا ب ر وهذه كذا تقول له ازدعفاء عن, عن زكاه الخيل يوجد وفي ذلك الوحدة ما عنده زكاه ة الخيل أ م ر ن هذه حكم ا ل ش ر ي ع ة ومقاصدها ل أ م ر كان يرتبط بزمانهم و ب ط ب ي ع ة حياتهم منها ان الخيل ة كان ا ل و س ي ل ة ا ل ع س ك ر ي ة ا ل أ و ل ى كم د ب ا ل ب د ه يحتجوه ا ل ح ر ض ف إ ذ ا أ خ ذ ت فيه ومنه ا ل ز ك ا ة قد يكون هذا نوع من عدم التشجيع على اكتساب الخيل من حششر الخيل بالذكي من حلمي في ذ ع م ن ا بعد جيل ما الصحابه هم منزهون على ذلك ل أ ن ه م قد يشيروا ويعطوا للجهاز ومعلومه ان في م ع ر ك ة بدر ما كان مع المسلمين من الفرسان إ ل ا بضعه عشر ة ت ا ر ي ة وفرسان ل تجد الرجلان جوز يتداولان على الخيل الواحد عن طرف واحد في كل خيل ف ي ق ف ل ش و ي ة وينزل ويعود ع ب ي الحور لقتله في كل خيل س ي ق ثم إ ن الخيل ب ا ل ن س ب ة للعربي حيوان مستهلك غير منتج ما فيه م ا يصلح له د و ر ه ولا يصلح له ذره ولا يصلح له ذ ا شيء الا للقتال وللسفر و ا ل إ ي ب ي ل ب ا ل ن س ب ة اليه في السفر احسن يركبونها في السفر ويقاتلون بها ويشربون أ ل ب ا ن ه ا ويدبغون جلودها ويلبسون أ و ب ا ر ه ا وياكلون لحومها الايبيل ل م ل م ا تبحتش عجم ا لم ي ض ي ع ة كلهم ف ي ه ومتاكلونه علاش ما تاكلونه إنه ك ي فما والخيل هي يوما لنوها باش ت ر كان لا الناس من العربي يكسبون الخيل كثيرا وكانت ح ا ج ة المسلمين إ ل ي ه ا ش د ي د ة ل أ ن ه ود الببب ت ت ل ك ه فعفى عن ذ ك ا ه الخيل شجعا لاكتساب الخيل ا ج س م ا بقاش الخيل ود الببب فطار يكتسب للتجاره وللمبح فتغير المقصد فوجب أ ن يتغير ا ل ح ك ر بناء على قصد الشارع لم ي ب ق ه ا ل ز م ا ن والمكان و ا ل إ ن س ا ن بهذا المنطق فقهاء ا ل م غ ا ر ب ة ت ع م ل و ا مع ك ث ي ر من ا ل أ ح ج ا م التي قال بها المسار ق ص في ا ل مذهب المالكي وخارج المغني خالفوا على حسب ما يناسب بلدنا و ط ب ي ع ة إ ن س ا ن ن ا وقد اتى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ز ك ا ة ا ل ث و ا ك ه والخضروات ا ل ب خ و ل و ا ل ف ص ا ف ي وفي الحديث ليس في الفصاصي ف في ي زكاة ا ل ا أعرف يحرق أخير ما قمام قمام كانوا الفصافي الله بيان الفصافي فينا شوية تسد بعد زكاه ن البيان ا ا ولا الحي、البيارة. الآن تطبق العفو وما تاخد ج ت تطبق ز الفصافي نفسي يحرق ك ا الفصافي من ت قصه و ل له ل عفاة ف زكاة ا ا ف او ليس في الفصاصي في الزكاه الفواكه لا يوجد بصفه يخدمها ا ل ذ ك ا علاج ه فهو يمشي بصفه لتوضع على الفقراء ووصل إ ل ى خبرتهم ن المصاحف بعض الفلاحين و ا ل ح س ت ا ذ ي ن الذين لا يعطيني ر زكاه البقول و ا ل خ ب ر ا و ا ت والاوعتهاك ويقولون انهم لا يزالون ا ل ز ك ا ة الزكاه ترتبط بالمدينه عندك الزلفه لا تهمني وش المصرفين في ا ل ا ح ل ا م ص ر ف ي ن ف السباحه ل ك س ب ع يخرجون الشعب ت أ خ ذ من ا ل أ غ ن ي ا ء وترد على الفقراء أ ن ف ق ه في الدين لا يمكن غير ع ل الإنسان ان ينفقه في الدين ويكون أ ا من ي العاصيين ل الحياة لكي لا يجعل شيء حلم بهد ويبهد له د ويبغض ه د الرسول ويكون آثين ي لمن الناس في الدين اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا ا ت ب ا ع ا و أ ر ن ا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك ن الشاكرين وصل اللهم وسلم على سيد الاولين والاخرين